كابي في السر والعالم وقلبك نادفه من الرجس والدرم و خ ل ف ه ا و ا ل ن ا س التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي ح س ب ه ا ا ل م ه ا